اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قرضا خسنا يضاعف لهم ولهم أجر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 وَتَكَادُ فيِلَوَالِ وَلَلادِكَ مَثَلِ غَيْمكِنَ جَذَ الْكُفْتَ ر نَباتُهُثُمَّ يَهجد ثَُّ يَهِيج فَتَرَابُ مُ الصَّو ثُمَّ يَكُُ حُ قَامَا وَفِلَ خِرَةِ عَابُ شَديدُ وَمَفصِرَةُ مِنَ اللَّ وَالِبوام وما الحياة الدنيا إلا متاع القول سارقوا إلى مغفلة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء ولغض أعدت, أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا, إلا فِي كِتَابٍ مِّن قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آساكم والله لا يحب كل مختال سخور الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخر ومن يتول فإن الله الغني الحميد لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع ناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوءه واتى فمنهم اهتد وكثير مهتب هم فاسقون ثم قفينا على آثار برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه وَاجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمُ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِطْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاشقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته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 الفضل بيد الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم